الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصدين